أَلَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ أَلَ فَعَلْتُهَا مِنْ دَارٍ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا كُم فَوهَبَل رَّ حُك مَ وَجَعَلَنِي مِ لِموسَلين فتَ رَصُ منِ كُلَ مَا حِسُكُم فَوهبَل رَبّك مَم وَجَعَ مَِ وتلك نعمة تمنها علي أن عبت بني إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن عبت بني إسرائيل قال فرعون وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ تَزْعُمُونَ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لهم الا تستمعون قال لمن حولهم الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال أَوَلَٰإِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَمَا بَيْنَهُمَا قال رب لمشريك ولم نور وما بينهما ان كنتم تعقلون ان كنتم تعقلون قال لا ان اتخذت الهن غيرك لاجعلنك من المس دونين قال لا نلقي فقد سئلاها غير الى ارعدن لك من نبي دونين قال الا ولوجتك بشيء مبين قال الا ولوجتك بشيء مبين قال ف تِبْهِ إِن كُنْتَ مِن الصَّادِقِينَ قَالَ تَهِبْهِ إِن كُنْتَ مِن الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فإذا هي ثعبان مبين ألقى عطاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ قَالَ لِمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأطاه وابعث في المدائن حاشرين قالوا اوجي واطاف وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحر عليم بكل سحار عليم يوم يعصرت للميقات يوم معلوم يوم يعصرت للميقات يوم معلوم